سمن عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وَفِي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم كل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كل إني مُرِيدٌ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ صَيْطَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصَفَّ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 كُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَ عَرْضَهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ كُلْ لَا أَشْهَدَ قُلْ إِنَّمَا هو إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ نَفَخْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولداء الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يلحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصدوا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كان كبر عليك إعراض فإن استقعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعه مال المدى فلا تكونن من الجاهلين إن مَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ بَعَثَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 صادقين بل ايام تدعون فيكشف ما تدعون اليه انشاء واتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من من قبل كذا والضراء لم يتضرعوا فلولا إذ جاء الباسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله ويه الله يأتيكم به انظر قُل اَرَأَيْتُمْ إِن اتَاكُم عَذَابٌ مُّوْتَةً أَوْ جَلَرا هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُسِمِّ الرُّسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عَن ذِي خَزَا إِنَّ اللَّهَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا اَأَكُونُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَذِ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ لَيْسَ إِنَّهُ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلَا تَطْغُ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا من حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 جَنَّاً سُمِّيَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم يردون الى الله مولاه الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسدين قُل مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً وخفياً تدعونهُ تضرعاً وخفيةً إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قُرْبًا ثُمَّ آتُون تُشْرِكُونَ كُلُّهُ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بعضكم بأس بعض. أُمْ فُرْكَيفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبُ بِكُمْ كَمَا هُوَ الْحَقُّ كُلُّ اسْتِعَالَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ مَا الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُولْ بَعْدَ الذِّكْرِ كَلِمَةً تَخْرُجُ الظَّالِمِينَ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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَنَا إِلَّا أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فلما وما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجيا للذي فطر السماوات والأرض حريفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُرْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانًا بِظُلْمِ وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق وياقوب كلا هدينا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 وَاسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْأُطَٰ وَكُلًا فَصَلَّى عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَن آذَا إِيمَانٍ وَذُرِّيَّاتٍ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صراط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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا مِنْكُمْ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قَتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اذ قال ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء ابيهم موسى نورا وهدى للناس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 يصدق الذي بين يديه ويتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كَذِبًا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَن قَالَ سَنُزِنُ مِثْلَ مَا آتَاهُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الْظَالِمُونَ فِي عَذَابِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِهِمْ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنا من وراء أغروركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضلانكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تقفقون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 وَجَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا وَجَعْلُوا إِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخْرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميث عليها وما أنا عليكم بحفير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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا آتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ نَعْمَلُ ثُمَّ إِلَى رَبِّنَا نُرْجِعُهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّنَا تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْ نَايَةُ لَيَوْمٍ لَّا مَا لَآيَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُونَ أَنَّ إِذَا دَاءَ أَلا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا وحشرنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ بعض إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَتَدْرِي وَمَا افْتَرَوْا وَلِتَصْرَىٰ إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرِ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَاحْكُم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 وإن بطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم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 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو عالم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفونه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أقعتموهم إنكم له شركون أومن كان ميتا فأحيين وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ يَا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَرٌ مِنْ اللَّهِ وَعَذَابُهُ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كانوا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعب في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا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 فَإِذَا اسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْيَأْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءٌ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَادْلُلْنَا آدِرَنَّ الَّذِي أجلت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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالْعِلْمِ مِرْوَاهَا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْوَلِيُّ إِىَ شَأْ يَذْهَبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَ كَمَا أَمْشَطَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمًا آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَاتِئٌ وَمَا قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقمة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيباً قَالُوا هذا لِلَّهِ بِذَامِمِهِمْ وَهَذَا لِلشُرَكَاءِ إِنَّا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْبَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءٌ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعْلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَابِينَ حرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزابهم وأنعام الحر مكفورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُ اللَّهُ افْتِرَامًا عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنْهُ والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والمال متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفون إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنَامِ حَمَةٌ وَفَرَشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانية أسواد من الضأم اثنين ومن المعز اثنين كل آذ ذكرين حرم أم المنثيين أم اجتملت عليه أرحام المنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم المنسيين أم اشتملت عليه أرحام المنسيين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 وحيى الي الى محرم ما لا <على> طاعم يطعم الا ان يكون ميتا الا ان مسفوحا او لحم خنزير فاننه رجس فانه رجس وفسقا الا لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحو مهما إلا, إلا ما لا طبعا ذلك جزيناهم ببؤهم واننا لصالحون فان كذبوا كفك ربكم ذو رحمه واسعه ولا يوبئ باسهم وان القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظلم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 فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره بربهم يعدلون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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ الضَّالُّونَ لَن تَمْتَمُوا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّمَهُ بِالْفِطْرَةِ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن ۖ أَتَقُولُونَ إِنَّمَا هَٰذَا زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم إن من كذب بآيات الله وصنف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا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 فمرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أنفالها السَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لا يُفْلَحُونَ كُلّ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَهُو الذي جَلَك قلَ فَ الأأَررض وَرفَ بَضَقم فَوْوق باضَادََجات لَذَل وَكُمْ لَذَلوقكُ في مَااتَك إِ رَبكَ سرَر لِقابِ وَإِن نَّهُ